واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلنا ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدون ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاعبي السجن أما أحدكما فيسطي ربه غمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه وقضي الأمر الذي فيه تستثيان فقال للذي ظن أنه ناج منه مذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبس في السجن بضع سنين فقال الملك إن